ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق